يا ستينك بالذا وانا انا مسمك وَا دَاهَا سِيَن نَغُم بَطَن تَن وَمْ لَايَسُ يَسْتَجِيبُونَ كَن فِي النَّارِ ஒய் நயனம் நமல يَوْمَ ய ச